عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى عزما د غلَ قنا سة وَمَا مَسَّنَا مِنَ النُّجُومِ سَوْفْ جِيلْ سَوْفْ سب الذا ما نقولون عسا ب حم ديور بق sir a Yeah يا همات معون الصيح Yeah. عملي ما يسيب واستمر واستمر ذهب في <تصفيق> كل الخر ما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقول Oh